وهما قوله تعالى ويتاخذنا ميثاقه ورفعنا فوقه الطور خذوا ما آتناكم بقوة وذكر ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكونتم من الخاسرين كانت الحلقة الحادية والستون انتهت على ذكر فوائد الآية الأولى هي قوله تعالى لعلكم تتقون فنقول من فوائد هاتين الآياتين أيضا أن بني إسرائيل بعد هذا الإنبار الشديد لم ينتفعوا بما أنزلوا به بل تولوا من بعده وهذا يدل على قسرة غنوبهم وأنهم من أشد الناس ضغيانا وضلالا ومن فوائد هذه هاتين الآتين إثبات فضل الله عز وجل على بني إسرائيل وما أكثر نعمه على بني إسرائيل ولكنهم قوم لا يشكرون فل كانوا يصفون الله عز وجل بما ينزه بما ينزه عنه كقوله النظر الله مغولة قال الله تعالى وقالت اليهود جدول الله مغنوله قلت ايديهم مولعون بما قالوا بل لديهم صوت ثاني يقول كيف يشاء ووصف الله سبحانه وتعالى بالفقر قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلوا الانبياء ادعى الحق ونقول هو قعادب الحريق ذلك لان قدمت ايديكم وان الله ليس بذلكن العبد ومن فوائد هذه الآية بل من فوائد هاتين الآياتين إن الله سبحانه وتعالى يتدارك عبده بالفضل حتى لا يصل إلى نهاية الحسران فقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته فكنتم من الخاسرين ومن فوائد هاتين الآياتين تذكير الأمة بل تذكير آخر الأمة بما صنع أولها لأنه إن كان خيرا كان من الفضل أن يتبعوا من سبقه فيه وإن كان من الشر كان من الحكمة والعقل أن يبتعد عنه واستمرت بعض العلماء من هذا أن صنيع أول أمة يسرح أن ينسب إلى آخرها لأن لأن الله خاطب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعه آباؤهم وأجدادهم وهذه الفائدة محل نقاش ومحل تأمل ومن فوائد هاتين الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيف ما من الله به عليه من فضل إلى مجرد فعله هو فينسى بذلك نعمة الله وفضله ويقع في الإعجاب بالنفس الذي هو محط كل شر ثم قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا مِنْكُم في السبت فقُلنا لهم كوني قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدتها للمستقيم يؤكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في خطاب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد علموا حال الذين اعتدوا منهم في السبت وهو اليوم الذي كانوا يعظمونه وكان الله تعالى قد حرم عليهم الصيد في هذا اليوم وابتلاهم حيث كانت تأتيهم الفيتان في هذا اليوم شرعا طافية على ضهر الماء كثيرة يصل أخرها، وفي عائل هذا اليوم لا تأتيهم الحيثان فطال عليهم الأمد وقالوا لا يمكن أن ندع هذه الحيثان تأتي وترجع دون أن نصيدها فعملوا لذلك حيلة ووضعوا شباكا في يوم الجمعة فإذا جاءت الحيثان ومسرت وقعت في هذه الشباك وإذا كان يوم الأحد أتوا إلى الشباك فأخذوا ما فيه من الحيتام فعاقدهم الله تعالى بهذه العقوبة العظيمة أن جعلهم قردة خاسئين القردة جمو قرد والخاسئ هو الظليل بعد أن كانوا بشرا سويًا لا عناذ ورثة، فجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها للأمة المعاصرة لهم ولما وما خلفها للأمة الآتية بعدهم، وجعلها كذلك موعرة للمتقين. هي سبباً لالتهابهم، وقد سبق الكلام على التقوى. في هذه الآيات في هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى للإسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لمن سبقهم من إسرائيل. بنا ذكر أن السبت ففي هات ففي هاتين أوتين من الفوائد أولا تذكر الأمة بما فعل سلفها ليتخذوا منه عبرة ومن فوائدهما أن التحيل على محارم الله لا يقربها إلى حلال فلإن التحيل على محارم لا يزيدها إلا قبحا لأن التحيل على المحارم فيه محظور فعل المحرم ومحظور الخداع لله عز وجل فيكون المتحيل جامعا بين فعل المعاصية التي نهي عنها وخيامة الله سبحانه وتعالى وخداعه وينكرون وينفر الله والله خيرنا كثير وإلى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته